جلس مجموعة من الشباب، فكل واحد قال، قالوا كل واحد يذكر أعظم نعمة يحس فيها، فقال واحد والله أعظم نعمة أحس فيها نعمة البصر، أنا غمضت عيني وأنا في السيارة ما أقدر أتحرك شبر، ولا أقدر أتحرك خطوة. الثاني قال أعظم نعمة عندي لما رأيت الناس ما يتحركون وأنا أتحرك مجرد أن أريد أن أقوم يقيمني الله عز وجل بفضله ورحمته قلت يا ربي هذه أعظم نعمة، وإذا بأصغرهم تذرف دمعته. قال والله أعظم نعمة علينا أن ربنا هو ربنا سبحان الله يقول أن ربنا هو ربنا ووالله لو أن الأمور التي رآني فيها الله عز وجل أفعلها أمام أمي وأبي لقطعوني